ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين